بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقاعد غر المحجلين محمد بن عبد الله عليه أفضل وصلاة السليم أما بعد حياكم الله وبإياكم يا الحبة أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ينفع بكم مسلمة ومسلمين هل نحن يا الحبة نلتقي في الدرس الخامس ومن دروس هذه السلسلة سلسلة طالبة العلم أو إن شاء ستكون هذه السلسلة عبارة عن جزء من جامعة ننشر هذا في في هذه الغرفه ونستمر عليه الشات على ما امده الله سبحانه وتعالى بي من عمر بمشيئه الله سبحانه وتعالى اخذنا يا الحبه الاصول الثلاثه ووقفنا عند مقدمات الثلاث الاول وفي اربعه دروس ودرسنا هذا وهو درس الدرس الخامس وفيها نبدا ان شاء الله تعالى في نبدا ان في الاصل الاول الاصل الاول ان شاء الله ما يرح يقصر في او, أو رايت فضا انا ما انا بالضبط سيظل ان شاء الله تعالى المتن سنقرئه على التكست العام ان يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سوى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم وإذا قيلك بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والارنضون السبع وما أمن فيهن وما بينهما والدليل على ذلك ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس والقمر وصد لله الذي خلقهن إن كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى إن الله إن إن ربكم الله ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات امره ألا له الخلق والال له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل وقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق هو المستحق العبادة طيب هذا إن شاء تعالى سنقوم بمشيطة تعالى اليوم شرحي والتعليق عليه بمشيط الله سبحانه وتعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها بارك الله فيك أخي غالي واختي مباركة هنا ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر المقدمات الثلاث ابتدى رحمه الله تعالى في في الأصول وكان يبسدعه في الأصول عن طريق السؤال والجواب عن طريق السؤال والجواب لكن في, في, الإجابة, لكن في الإجابة رحمه الله رحمته السعى كان إجابته مجمل ومفصل يجمل في أول كلامه ثم يفصل في آخر, آخر حديث يجمل في أول ح... كلامه ومن ثم يفصل في آخره يقول المؤلف رحمة الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتهم فقل الفاء هنا أيها الحبة ما هي الفاء هنا ما هي فقل الفاء هنا ها جواب الشرط لا هذا جواب الشرط لما قال المؤلف راح قال فقر فائد قل لك مستتجي جميع ساعي معرفه الفتاه فقل معرفه العبد ربه ودينه هذا جواب الشرط كما قال بعض العلماء ولكن هذا في نظري فيه بعد فيه بعد لان الموضوع هو اخذه الشيخ الاولى في حديثه فإذا قيل كامل من امور الرسول التي يجب انسان معرفتها هذا الشرط جوابه فقل معرفته عبد ربه هذا مثاله سهل أن يقول الإنسان إذا ذكرت تنجح الشرط إنه إذا ذكرت تنجح جواب الشرط هذا ذكر بعض علماء ولكن هذا في نظري فيه بعد في نظر إنه فيه بعد في قول المؤلف الحمد لله فإذا قيل هل المؤلف حدد من هو القائل هل هو صغير هل هو كبير هل هو طالب علم هل هو عامي هل هو مؤمن هل... لم أحد لماذا؟, لماذا لم يحد المؤلف لأن هذا ليس غاية عندنا الغاية أن نعرف أن نعرف السؤال ونجيب على السؤال فمهما كان السائل فالجواب هو واحد سواء كان هذا السائل مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا متعلما أم جاهلا مدني أم قروي مدني أم في المدينة قروي أم في القرى الجواب واحد ألا وهو ها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمة الله فإذا قيلك من ربك, من ربك فقل ربي الله فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى وهو معبودي ليس لي معبود سوى تأمني من في إجابته لما قال المؤلف رحمه الله تعالى فقل لا لا فإذا قيل لك من ربك فإذا قيل لك من ربك المؤلف رحمه الله تعالى لما أرد أن يجيب على هذا السؤال هل كان جوابه عن توحيد الألهية أم توحيد الرببية ها حبتي لما قال فإذا يق矢 لك من ربك توحيد الربوبيه أو توحيد الإلهيه طيب، توحيد الربوبيه بحث فحسب أم إنه توحيد الربوبيه الذي يستلزم من الإيمان به توحيد الإلهيه أو توحيد الربوبيه فحسب أم توحيد الربوبيه الذي يستلزم الإيمان به توحيد ايه هي احسنتم وهذا مخرج المؤلف رحمه الله تعالى, تعالى لانه توحيد الربوبيه هذه الفطر فطر الله سبحانه وتعالى به النفوس وما من انسان الا وقع في قلبه الا وقع في قلبه ان الله عز وجل هو الذي انشئ هو الذي فطر وهو الذي خلق ولو أنكر بلسانه ولو أنكر بلسانه وقال لم يخلقنا الله عز وجل نقول عز وجل فجحدوا بها واستقنتها انفسهم فجحدوا بها واستقنتها انفسهم والرب أيها الأحبة فين ألقي لك من ربك الرب ما هو إذن المقصود بهذا الحديث ما هو هو الرب هو الرب المصور المعبود هو الرب الخالق المصور المعبود واضح بارك الله فيكم تأتي بتعريف الرب هنا انت اذا أن اتى انت بتعريف الرب هنا بارك الله فيك انت تاتي توحد الالهيه وتوحد الربوبيه انت بارك الله فيك طيب هل هل يجب ان نطلق كلمه الرب فقط على الله عز وجل ام في الله وغير الله هل يجب نطلق كلمة الرب فالله سبحانه وتعالى أم في الله وغير الله الضابط في هذا بارك الله فيكم أن إطلاق الرب لا يكون إطلاق الرب لا يكون إلا لله إلا إذا كان مضافا مح محدودا انتبه بارك الله فيكم يجوز يجوز إطلاق لفظ الرب على الله وعلى غيره على الله وعلى غيره ولكن المضاف إلى غير الله عليه شروط شرطي ما هما أن يكون مضافا وأن يكون محدود نوضح إذا كان مضاف حياك الله بيأكو أم واسمع إذا كان مضاف ننتبه لما قلنا الإضافة لما أحسن تبارك الله ننتبه الجاهلة الإضافة والمحدودية ننتبه لها إذا كان مُضاف، نقول على إذا كان مُفرداً من دون إضافة نقول الرب الرب لا يُطلق إلّ الله عز وجل أبداً إلا إذا قُصد بالألف واللام التعريف وهذا خلاف العلماء والصحيح أنه لا يُجزل إلا يُطلق إلا الله عز وجل وأضح بارك الله فيكم وأضح بارك الله فيكم الرب طيب إذا كان مُضاف إذا كان مُضاف نرى هذه الإضافة أهي المُضافة لا لها إلا الله محدودة أم مطلقة انا أعطيكم منها مثال الإضافة المحدودة مثل, ذك... مثل ما ذكر أخونا وحبيبنا من هو أخ... أختنا بارك الله فيهم ياسر قالت رب البيت لا أنه مضاف ولا لا لكنها محدودة لا مضاف لكنها محدودة ولا لا أيها أحبة محدودة وفي وشو في البيت لسه كذلك طيب أنا الآن سأضيفة لكن إضافة غير محدودة مثلا أقول رب الأرض رب الكواكب رب الشمس هل هذا يجوز أن نطلق غير الله عز وجل ما يجوز لأن إضافة غير محدودة هل يضافة غير محدودة إذن يجوز أن نطلق إذن الشرط في إطلاق الرب لغير الله هناك شرطين ما هما ما هما بارك الله فيكم مضاف و والمحدود أحسنتم الاضاف والمحدودية انتبه هذا بارك الله فيكم بيض الله وجهكم هذا الشرطان أيها الحبة متى ما اختل أحدهما تغير الحكم عليه أحسنتم بارك الله فيكم طيب يقول المؤلف رحمة الله فقل ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بفتح اللام بفتح اللام انتبه بارك الله فيكم وسنأتي بعض القليل إن شاء الله نبين ما الفرق بين فتح اللام وكسر اللام في قوله العالمين او العالمين حين موضوعنا العالمين طيب وعليكم السلام وحمد الله وبركاته فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه معناها او معناها لا تعريف أن الله هو الذي خلقني ورزقني وعافاني وأصلحني ومدني بالعافية وكل هذا بنعمه وكل هذا بنعمه انت ببارك الله في آخر التعريف قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه والباء هنا أيها الحبة ما هي باء السببية والباء هنا باء السببية فهو الله عز جل لما أمدني بالصحة ونعافية ونعام هذه كلها السبب كلها من الله عزل. كيف حصلت بها كيف حصلت عليها ان طريق انعام الله سبحانه وتعالى ان طريق الله سبحانه وتعالى واضحه هذه المساله بارك الله فيكم يحبه واضحه واضحه هذه المساله بارك الله فيكم الحمد لله يقول المؤلف رحمه الله بعدها وهو معبودي لاحظتم في اول التعريف جاء تعريف جاء بماذا بتوحيد الربوبيه لما قال رب فقر ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين ورب جميع العالمين بنعمه هذا أيها الحبة تعريفه ماذا؟ هذا تعريفه ماذا؟ هذا توحيد الربوبية هذا توحيد الربوبية ممتاز؟ لما, جاء لما أراد المؤلف أن يكمل التعريف قال وهو معبودي هذا توحيد ما هو؟ توحيد ما هو أيها الحبة؟ الولهية أحسنتم بارك الله فيك هذا توحيد الولهية أحسنتم بارك الله فيكم طيب ما معنى وهو معبودي وهو معبودي أي أنني أصرف عباداتي القولية والفعلية الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى هو أني أصرف عباداتي القولية والفعلية الظاهرة والباطنة وماضح بارك الله فيكم وماضح إذن لما جينا آن وقلنا فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه هاتعيد الربوبيه وهو معبودي هاتحيد الالهيه ثم قال المؤلف ليس لي ليس لي معبود, لي معبود هذا ما هو هذه الجمله هذه الجمله سبقتها الجمله سبقتها ما هي وهو معبودي وهو معبودي وعليكم السلام واضح بارك الله فيكم مثل هذه يحبه وأردح بارك الله فيكم الحمد لله اللهم كنت. طيب ثم قال المؤلف أحسن من الله فيكم يا سر لا مهونة في يثبات لا لا لا صدق بارك الله فيك لا مهونة في يثبات لا, ت... لا تخط بين أمرين هو لما أراد المؤلف رحمة أن يذكر التعريف ما الذي قال هاته بالتعريف بالكامل أخو aproxim 달ip arkadaşlar فضل الآن سهل الإخوان سحصل على التعريف بالكامل التعريف الذي عرف به من هو ربك قال هو, هو رب الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليسني لي معبودا سوا نرى هذا التعريف مقسم قسم او ثلاث اضرب الضرب الاول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وقلنا هذا توحيد, توحيد ما هو توحيد ما هو توحيد الربوبيه واضح بارك الله فيك توحيد الربوبيه ثم قال بعدها وهو معبودي ليس لي معبودا سواه هل تحيد ان ليس لي معبودا سواه هذا تاكيد للجمله قبلها تاكيد للجمله التي قبلها من كان يعبد الله ويعبد غير الله هل هو مسلم من كان الله ويعبد غير الله هل هو مسلم لا ما هو هذا لا يعتبر مسلما الصوت واضح بارك الله فيكم الصوت واضح لا انا اشابق وفي تقطيع زاد الذين يقولون في تقطيع لا الحين الحمد لله رجع طيب نرجع نقول بارك الله فيكم هل هل يصح هل يصح بارك الله فيكم ان نقول هل الرجل عند رجل يعبد الله عز وجل ويعبد غيره يعبد الله عز الزل غيره هل نقول أن هذا مسلم ها هل نقول أن هذا مسلم أبدا ليس مسلم واضح الله عز الزل فمن بالله ويكفر بالطاوت واضح فمن يعتقد أيها الحبة أنه مسلم آم آن بيننا ويعيشهم بيننا ويسلسلواتنا ويصوم شهرنا ويحج بيت الله الحرام لكن يعتقد أن دين نصارى ودين الهود على حق فهذا كافر واضح بارك الله فيكم هذا, هذا مسألة لنتبه بارك الله فيكم فمن يؤمن بالله ويكفر بالضغط واضح بارك الله فيكم طيب وليس لي معبود سوى والدليل رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الألف واللام فالحمد الله ما معناه ما يلاحبه ما معنى ألف و اللام في الحمد لها قد مرنا عليها سابقا للجنس ننتبه شوية تأكد ها؟ الألف و اللام ما معنى أحسن تيخشون أخوهم للسغراق والعموم والكلية أي إن كل الحمدة وكل الثناء هو مصرف لله سبحانه وتعالى واضح بارك الله فيكم واضح بارك الله فيكم هذه الحمد لله رب العالمين طيب ما هو الحمد ما هو تعريف الحمد بارك الله فيكم الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري الثناء باللسان على الجميل الاختياري مالح بارك الله فيكم هذا التعريف ما أحد قيده قيده بارك الله فيكم لا- عربي بارك الله فيكم اكتب عربي بارك الله فيك هو الثناء باللسان على الجميل الاختيري الثناء باللسان على الجميل الاختيري ما حتقيده احسنتي بارك الله فيك في افاجر مكة حياك الله و بياك يا سكونة بارك الله فيك شموخي لما كتبت رقم واحد لان قصد تقييدين اي اي كتبت في التكست عام بس العلاك تقييدين عندك بورقة وما شبه ظلف شيء جميل الحمد لله طيب احسنت بارك الله فيك خباء <تصفيق> طيب لماذا, لماذا انا اتيت بهذا التعريف لان هذا التعريف قد, قد قاله الشيخ محمد للهار لما اراد ان يشرح صورة الفاتحة لما اراد ان يشرح صورة الفاتحة اتى بهذا التعريف واضح بارك الله فيكم أتبهي التعريف طيب الحمدو. الحمدو. بعد ال... بعد الحمد أيها الحبة الحمد الحمد فجر مكة الأسئلة بعد درس إن تعالى الحمد لا يجب أن يكون قبله نعمة لا يجب أو لا يستوجب أن يكون قبله نعمة ما معنى هذه الحبة؟ قد الإنسان يحمد الله عز وجل من دون نعمة أن يراها. وهذا في قوله تعالى لما أراد الله عز وجل أن لما, لما أول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد البسمنا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين واضح بارك الله فيكم واضح لكن الشكر يكون غالبا مقابل مقابل النعمة الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم واضح بارك الله فيكم لئن شكرتم لأزيدنكم إذن الحمد أعم الشكر أليس كذلك الحمد أعم الشكر في مقابل ماذا من أي باب هذا يحبه ها من أي باب من باب وجود النعمة أو عدمها من باب وجود النعمة وعدمها طيب من باب تطبيقها تطبيق الحمد تطبيقها الشكر لا الشكر أوسع من الحمد الحمد ما ذكرنا برك الله فيك في تعريفه قلنا الحمد هو الثناء باللسان الثناء باللسان لكن الشكر الشكر يكون بالقلب وهو أنك, أنت وهو أنك تعتقد ان هذا النعمة انما هي هبة من الله سبحانه وتعالى هو أن تعتقد أن هذه النعمة هو من الله سبحانه وتعالى أخونا أبو حفظ ستقفز على اللاقطة انتبه واضح بارك الله فيك أعتقد أن الأدماني أحبابنا أحب جزاهم الأخير لم ينقطوا اللاقطة طيب واضح بارك الله فيكم الحمد يكون فقط في اللسان الشكر يكون في ماذا يكون في القلب بأننا لا نصرف نعمة من الله عز وجل علينا إلا الله سبحانه وتعالى ويكونوا بالشكر يكونوا ب... ويكونوا باللسان ويكونوا باللسان اللي بيقولوني اشكر ام اكفر ويكونوا بالاركان ام اسماء بالتمام أحسنتي. بس لو من جهه اللفظ لل... العلم انت اخطئتي لما قلتي العمل لو قلت الأركان اركان اصح لو قلت اركان من العمل و وسناتي هذا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم لما نوقف عند تعريف عن العبادة تعريف العباده اود اذكر اني شرحت في اخر الدرس ان شرحت تعالى وابين لك ما الفرق ولماذا قلت العمل ولماذا هو خطا طيب ذكرنا ان الشكر يكون ماذا بالقلب وباللسان في صوت في صوت بارك الله فيكم السلام عليكم حياكم ولو بياكم في صوت بارك الله فيكم في صوت الحمد لله بارك الله فيكم السلام عليكم طيب وشكرا عن من جهة أنواعه آه لا آه أبو بسطام من جهة أنواعه فأنه يكون لا قل بارك الله فيك من جهتي تطبيقه من جهة تطبيقه وعمل به مواضح بارك الله فيك مواضح شيخنا أبو بسطان الله ينفع بك السلام مسلمين حقيقة أتمنى أحضر دروسك مباركة في أصول فقه الله يسعدك السلام الله. طيب أحسنت ممتاز طيب ونصنا أيها الحبة قبل قليل يحبه اخونا صدق على ما اعتقد اخونا صدق على ما اعتقد وضع بيت جميل بيت شعر اخوي صدق تسمعني بارك الله فيك يكرمك بالدارين صدق تسمعني بارك الله فيك قبل قليل وضعت بيت شعر انا عندي تكست واقف ما دل يحبه هل ستم تأخر امنكم بعد الانقطاع قل حماسكم ها حبتي لا أعتقد أن الصوت في تأخير أعتقد أن الصوت في تأخير أحسنت بارك الله فيه أنه فأتك من مني ثلاثة اللسان ويدي والضمير محجب أحسنت بارك الله فيك لا, ش... لا أنا أعتقد أن الكتاب عندي متأخرة طيب بارك الله فيكم أكتب رقم ثلاثة أكتب رقم ثلاثة خليش في السرعة بس لا الحمد لله السرعه ما الله موجوده الله طيب آه... لا الحمد لله نعم ما في تاخر عند البعض لكن لا خير طيب ذكرنا ان الحمد اعم ان الحمد هو اعم من الشكر من حيث يقابل من حيث مقابل النعم والشكر اعم, من أعم من الحمد من حيث تطبيقه والقيام به موالح بارك الله فيكم الحمد لله اللهمك حمد طيب ذكرنا طيب آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله أحبتي بارك الله فيكم ما رأيكم نقف قفات بسيطة في ال... من ناحية اللغة عربية وخاصة يحبها أنا أرى يعني أنا أرى أن هذه العلوم الآلة مهمة لطالب العلم مهمة في غاية الهمية لطالب العلم أنه لا عليه أن أن يغتنمها وخاصة في طلب العلم طيب وصلنا بارك الله فيكم الحمد وذكرنا تعريفه والألف واللام فالحمد ما هو فالحمد ما هو الالف واللام في الحمد ما معنهم ايوه الحبه للاستغراق احسنت بارك طيب قول المؤلف قول الله عز جل عز جل لله اللام هنا هو اللام هنا ما هو اللام هو لا لام الاستحقاق لا لام الاستحقاق بارك الله فيك يا طيب اللام والحبه في اللغة العربيه لها عده معاني وسنقف على الحب وقفه بسيطه جدا وين نعطي ولا نعطي الحديث معها ان شاء الله تعالى من ال من معاني حرف اللام من معاني حرف اللام الا وهو لام, لام السبب واضح بارك الله فيكم لام السبب منها قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنما نطعمكم لوجه الله لا, لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة لا حق لم يقيد أحد منكم يكتب لام السببية لا أرى أحد كتبها من معاني اللام أنها لام السببية أحسنت بارك الله في قصد إنما يطعمكم لوجه الله أحسنتم المعنى الثاني لام التوكيد المعنى الثاني لام التوكيد يقول الله عز وجل وإن الله لعفو غفور لعفو غفور واضح بارك الله فيكم هذه اللام الثاني من معانيها وإن الله لعفو غفور اللام الثالثة هي لام التعجب لام التعجب حلو منها يا لقوة الحقي ويا مثلا يا لقوة الحقي هي أوضح مثلا لو أريد أن أعطيكم مثال واحد لام التعجب يا لقوة الحقي واضح بارك الله فيكم وهي قليلة تستخدم استخدامها جدا قليل و من ايضا من معانيها الملك يقول لها سبحان تعال يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار هذا طبعا انا استد يحب ان نسيت هذه الايات من كتاب الله سبحان تعال والا انا استطيع ان اقول بارك الله فيكم ان الخط الاحمر لاخونا صدق انا اخو اخونا صدق يعني اعتقد انه فرح بهذا المثال و... وسيكتب هذا هاي... المثال عنده <تصفيق> سيقول <تصفيق> ان اللون الاحمر لاخونا صدق واضح بارك الله فيكم طيب ويستخدم ايضا اللام للوقت استخدم ايضا اللام للوقت كأن نقول على سبيل مثال نزل القرآن لثلاث بقين من رمضان <تصفيق> نزل القرآن لثلاث بقين من رمضان الله بحبارك الله فيكم هذا لام الوقت كذلك من, من أنواع اللام لام الأمر لام الأمر يقول الله عز جل فليدعو نادية فليدعو نادية وعليكم السلام حياة الله شموخ إن شاء الله صوت واضحين منها فليدعو نادية الحمد لله من أنواع اللام ومن معين اللام لام الجزاء أختنا جوها الأدب طريقتك جدا جميلة لعلك تقييدينها كل مرة واحدة وتكتبينها لام الجزاء منها قوة تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ليغفر لك الله ليغفر لك الله منها من انواع اللام ايضا لام التخصيص لام التخصيص كما تعالى يوم لا تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم لله. أي الأمر كله مختص في الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى هذا اللام ما هو؟ لام التخصيص بقي يعني نذكر آخر واحد ونختم بحديثنا حول معاني اللام وهو لام التمليك هنا فرق أيها الحبة بين لام التمليك ولام الملك لام التمليك لام الملك. لام الملك قلنا قوله تعالى يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر أما لام التمليك كأنا أقول وهبت لأبي حفص كتابي وهبت لأبي حفص كتابي اللام لأبي حفص هذا ما هو ها ما معناها لا من تتملك ، أحسنتم وارح بارك الله فيكم نوعيد ذكرى لله ,طبعا يا حسن الأن ذكرت بعضاً منها, بعض منها. أحسن وارك الله فيك رائعة أنه لا من الوقت وطنال الأمر لا من السبب لا من التوقيد لا من التخصيص لا من التعجب لا من التملك رائعة م marché بل يظل الأن Barcelvar كتب رب خونا خباب ما هوتها لام اقسام اللام لام السبب لام التوكيد لام التعجب لام الجزاء لام التخصيص لام التمليك احسنت بس ترى اخوك باقي, باقي الملك ما ذكرته خونا بارك الله فيك ذولاك بارك الله فيكم على عجاله على وهي لام السبب لام التوكيد لام التعجب لام الملك اللام الوقت لام التخصيص لام الأمر لام الجزاء لام التمليك ما أعجب اللغة عربية لا يحبه لام واحد أو بلس حرف واحد لها عدة معاني في اللغة والآن يحبه أيها الأن ذكرت لكم بعضها ذكرت لكم بارك الله فيكم بعض هذا وإلا هي أكثر من ذلك وسنمر أيها الأحب بعد قليل إنشاءتها في حرف الباء في حرف الباء. قبل نبدأ قبل نتعدى الأنطاكي ذكر في كتابه أن اللام أن اللام له تسعة وثلاثين معنى <تصفيق> سمعتم يا حب ولا باقي <تصفيق> الأنطاكي يقول إن حرف اللام له تسع وثلاثين معنى طيب وابن هشام يقول أخطاء ثلان طاكي اللام عند ابن هشام له خمسين معنى خمسين معنى وقسم وجه في معنى اللام ما رأيكم ثم يأتي حدنا ويقول اللغة العربيه لغه قديمه لا نفهمها هي وجدنا ابانا على امه وان علىثارهم لا تاركون صارت <تصفيق> شاء الله الناس الناس السلام والعافيه بهذه اللغات لغات الاجانب وقدت وأكثر من اللغة والسبب من ذلك كله ونحبه يعتقد انها في ثقافه وهذه من احبه ولا اخفيكم سرا انها غزوا لان راي المحبه انسان دي وجد اللغات نجد لغتين ثلاث أربع خمس لغات هذا ما شاء الله يعني يكمل في عيون كثير من الناس يكمل في عيون كثير من الناس واضح بارك الله فيكم ولكن المصيبة الكبرى والطامة العظمى لما, تكل... لما تقل عليه بعض آيات كتاب العزة أنا ما أحبه لو أنه يفهم كل آيات العزة وإن كان هذا واجب عليه لأن هذا القرآن انزل عليه ومع ذلك ومع ذلك يتركها ويبدأ يتكلم عندنا ونس كلامه خاصة بدلا أن نسمعه ونراه نس كلامه عربي ونس إنجليزي والعربي لا يتقنه بالعربية والإنجليزية لا يتقنه بالإنجليزية لا إله هؤلاء ولا, ولا إله هؤلاء مدبدبين لا إله هؤلاء ولا, ولا وهؤلاء لهم نقول صاح فصاحة ولا وإن كان في فصاحة تكسر لكن هو والله خير من انسان دخل نسوه سلام عافية في معمعات اللغة الأخرين وقال أعجب بها وهذه نسوه سلام عافية غزو كما ذكر أخونا جزار الله خير أبو عبدالصامد يقول أراد أن يطعنوا في القرآن فلم يستطيعوا فما ووجدوا من ذلك إلا أن يطعنوا, إلا يطعنوا في اللغة طيب قل مؤلف رحك الله الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام رب العالمين أيها الحبة العالمين ذكرت قبل قليل هناك فرق بين العالمين والعالمين فتح اللام وكسر اللام كسر اللام العالمين ما معناته من ما معناته من العالمين بكسر اللام جمعوا عالم جمعوا عالم أحسنت هم العلماء أحسنتم أحسنتم بارك الله فيك طيب بفتح اللام بفتح اللام جمعوا عالم جمعوا عالم الآن أصبح عالم معروف دائما نقرأ في كتبنا عالم النبات عالم الحيوان عالم الإنسان نفهم هذا الجملة بارك الله فيكم. لكن المؤلف لما قال بعدها وكل ما سوى الله كثير لما أراد أن يقرؤهم خاصة علي أو قرؤوا علي أو قرؤوا عند غير يقولون وكل ما سوى الله عالم وهي طعمة كبرى لما أحد يقول وكل ما سوى الله عالم يعني كل الناس علماء معدى الله سبحانه وتعالى ما رأيكم هذه الجملة؟ مصيبة ولا حتى هذه المعنى كله ينقلب يعني معنى هذا أن الله عز وجل جاهل لا لا لا أخي صدق أنت أفهم يقول أن الناس كلهم علماء ما الله عز وجل يقول وكل ما سوى الله يعني كل الناس ما غير ما عاد الله عز وجل كلهم علماء ما الله عز وجل هذا كما يقولون تنطن أساسنا معافية والصحيح بفتح اللام أحسنت بارك الله فيك وتشموك عالم وأنا واحد من ذلك العالم أما كلمة رب تكلمت عنها ويحب أن نوي... أتكلمت عنها في معناها في الدرس الثاني وأول درسنا هذا ما معنى الرب وفصلت فيها أنا وإياكم طيب العالمين بفتح اللام جمعوا عالم طيب العالمين أحسنت بارك الله فيك العالمين ما هو ما, تعالى ما, ما الذي يقصده رحمه وتعالى بكلمة عالم وكل ما سوى الله عالم يقصده رحمه وتعالى أي أنه عالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم النبات هذا كله داخل في هذا داخل في وشه داخل في الآية الحمد لله رب العالمين فالحمد يعم كل شيء الناس والجن والنبات والملايكه جميع المخلوقات طبعا ولو يعني كما ذكرت اخترم ياسر واختنا جوهر ادب انه كل شيء ما ادى الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل يحده شيء جل جلاله وعظيم سلطانه وقد بينت له الحبه سابقا ان العبوديه نوعان العبوديه نوعان وسوبين في الدس قادم لسنا مرأي الحب وأنواع عبادة نبين لها بهذه المسألة من عبودين نوعا عبودية اختيارية عبودية تجد من الناس من يعبد الله عز وجل ويعبد وناس يعبدون غير الله عز وجل وهذا عبودية اختيارية لكن هناك عبودية قهرية كل الناس عبيد عند الله سبحانه وتعالى قهرية ليس بالضررية بارك الله فيك فرق من طراريه وبين قهريه لا قهريه ابو عبد الصمد بارك الله فيك عباده قهريه ومع... ومعنى هذا اللي احبه اقصد عباده القهريه ذكر الله سبحانه في كتابه وان الناس كلهم مربوطون عند الله عز وجل وكل الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى. العباده ما هي ها عبادة ما هي احبه الناس يعبدون كلهم يعبدون من يعبدون الله سبحانه وتعالى واضح هذه عبادة ما هي هذه عبادة قهرية لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه لأنه لله في سورة في مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الناس كلهم سيكون الله عز وجل اليوم القيامة عبيد ليس عبيد انهم عبيد اختياريا والناس إنهم سي... كلهم عابدين الله عز وجل لا انا مقصود الرحمن لا آه... لا بالكسر بالكسر بارك الله فيك اختي لا بالكسر لا ب... إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا بالكسر بارك الله فيك فالشاهد بارك الله فيكم لا, لا, لا, لا الله هذه العباده ما هي عباده قهرية هذه عباده قهريه والله سبحان تعال قهار جل جلاله هو قاهر فوق عباده حتى هو قاهر فوق عباده عباده ما هي ليس عبادتهم اميين فقط انما العباده قهريه لكل من خلقه الله سبحانه وتعالى طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم وأنا واحد من ذلك العالم فيقول المؤلف رحمة الله بعدها أخونا راد فضاء ما وضعت المتن بارك الله فيك تابع بارك الله فيك أخي راد فضاء تابع معنا ولا تروح بيض الله وجهك ما قسرت فإذا قيلك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته بآياته ومخلوقاته نقف هنا الباء أيها الأحبة بآياته ومخلوقاته الباء هنا من أي أنواع الباء أو بل صح ما معنى كلمة الباء هنا ها أي السببية أحسنتم السببية أي بسبب آياته ومخلوقاته أحسنتم طيب قبل قيل الله يحبه وقفنا عند حرف اللام ما رأيكم يحب أن عند حرف الباء. ها نقف وقفه بسيطة عند حرف الباء لنطيل إن شاء الله تعالى حتى نعرف أن اللغة هذه عظيمة جدا اسمها بارك الله فيكم حرف أبذكر بارك الله فيكم بعض المعانيها وهالي بارك الله فيكم أرجع إلى كتاب اسمه مغنى او مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ألفه ابن هشام المصري اسمه عبارك الله فيكم يقول من معين الباء الإلصاق والإلصاق نوعين باء حقي... إلصاق حقيقي والإلصاق مجازي الحقيقي أمسكت بالحبل أمسكت بالقلم واضح هذا باء حقيقي باء مجازي مررت بزيت مررت بالبيت هذا باء ما هو مجازي وإحبارك الله فيكم باء مجازي الباء الثانية باء الاستعانة با الاستعانة كتبتو بالقلم قتلتو بالسيف دخلتو بالباب وما شابه ذلك وارح بارك الله فيك ما باب با وشو با الاستعانة با الاستعانة عمسكتو بالقلم ما شاء الله بطول <تصفيق> طيب ماش كريم الحك بارك الله فيك انت انت اكتب بارك الله فيك يا مرعوينا ولحق الخير ان شاء الله تعالى الحين باستعانه با السرابيه مثل بيض الله وجهك ابو مثل بارك الله فيكم هذا لو هو ان باياتي او مخلوقاتي ومثل يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل اي بسبب بس اتخاذكم العجل اي بسبب اتخاذكم العجل يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل ومن معانيها البدل من معانيها البدل يقول الشاعر الحماسي فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شن الاغاره فرسان وركبان فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شن الاغاره فرسان وركبان البيت الاول معناتها فليت لي بهم قوما اذا ركبوا اي فليت لي بدلا منهم قوم. يعني ليت لي قوم غيرهم فليت لي بهم قوما إذا ركبوا واضح بارك الله فيكم هذا الباء ما هي البدلية الباء البدلية وتأث أيضا الباء من معانيها أيضا المقابلة من معانيها المقابلة كيف هي المقابلة يعني اشتريت هذا القلم بريال واضح اشتريت هذا قلم بريال الباء هنا باء ما هي المقابله اشتريت السياره لا اله الا الدرهم المغربي نقول 20000 درهم عند عندكم تقريبا 7000 تقريبا ب 7000 درهم مغربي 30 مليون <تصفيق> لا لا لا خلنا خلنا مبارقة صغيرة اشتيت خبزة بدرهم احسنت ابو حفص <تصفيق> طيب هذا من معاني الباء وتأتي ايضا من معاني المجاوزة معاني المجاوزة يعني تأتي بمعاني العن تأتي بمعاني العن من ذلك قالوا فاسأل به خبيرة فاسأل به خبيرة أي معنى فاسأل عنه خبيرة هذه ما هي بأ المجاوزة البدلية البدلية لا المقابلة المقابلة لا ليس بدلية المقابلة أنا ما أعتقد اختي جوهر أدب إن كان مقصودك طيب كذلك كان يأتي معا من معانيها أيضا من معانيها التبعيض المقصد الشوق البعضية كقوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يشربوا منها عباد الله لن يشربون كلها إنما تأتي معنى البعضية ومنها القسم كان أقول بالله لتتابعنا الدرس معي ما شاء الله تتابع درس بالله نستابعن الدرس معي هذا من, من حرف القسم واضح بارك الله فيكم وياتي ايضا من من معاني الباء الغايه يقول الله عز وجل وقد احسن بي اذا خرجني من السجن من السجن نعم معناتها وقد احسن بي اذ وقد احسن وقد احسن معنى ايضا حب الغايه وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وقد احسن الي وقد احسن إلي اذا خرجني من سجن بارك وله معاني كثيره يحب يعني الوقت هنا المذه الظرفيه الظرفيه كقوله تعالى نجيناهم بسحار وقل تعالى ولقد نصركم الله بدر هذا من معاني الباء وله معاني أخرى يقول هذا الذي هذا الذي كما يقول مما تمكن لان بين ايدينا اقراه ما ادري ان قد, قيد قد قيده كله اتمنى ذلك اتمنى ذلك حلو بيض الله فيك ابو بيض الله وجهك ابو عبد الصمد ذكرنا حقيقه احسنت بارك الله فيك البدلية والمقابله والسيبيه واللساق حقيقه مجازي الساق حقيقه والساق, والساق مجازي والاستعانه ومجاوزة وثاني وتاتي بمعنى عن وتأتي بمعنى عن والتبعيد والقسم والغاية والضرفية وباقي بارك الله فيك لا, لا الله لا الله المصاحبة والاستعلاء لا الله لا الله تقريبا هذا الذي بين يديه تقريباً. تقريبا هذا الذي بين يديه طيب يقول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته بآياته ومخلوقاته الواو أيها الأحبة الواقف بي بين آياته ومخلوقاته الا تعني المغايره الا تعني المغايره لما قال الله ومخلوقاته الا تعني المغايره ليش لا غير المخلوقات انا انا بعطيكم مثال لكم لما اقول لما اقول لكم بارك الله فيكم شربتوا الماء والعصير هل الماء هو العصير وهو العطف بارك الله فيك ابو حفص يقتدى المغايره الماء غير عصير ممتاز طيب لماذا ذكر المؤلف العطف هنا ذكر عطف اتباعا لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يقتدى المؤلف رحمه الله تعالى ان الايات غير المخلوقات. بل ان الآيات هي جزء من المخلوقات. واضح بارك الله فيكم؟ واضح؟ واضح؟ هو فعل هذا لماذا؟ اتباعا للآيات. ما الآيات على ذلك؟ ذكرناها قبل قليل. لما قرأت بارك الله فيكم على نص المثل قبل قليل ذكرناها. ألا وهي الآيات؟ قوله تعالى ومن, آيات ومن آياته الليلة والنهار والشمس والقمر لا تسدو الشمس والقمر لا لله إذا خلقوا أنكم يتعبدون هذه من آياتنا عزل وذكر الله عزل آيات أخرى وفي آيات أخرى قال الله عزل ومن مخلق عزل وعلى صف الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فهو لما ذكر الواو هنا يقصد واو ما هي يقصد به أول مغايرة لا يقصد بذلك أول مغايرة إنما يقصد ذلك اتباعاً لهدي الـ للقرآن الكريم واضح بارك الله فيكم اتباعاً للقرآن الكريم هذا الذي يقصد به المؤلف رحمه الله تعالى ومياصر بارك الله فيك العطف تقتضى المغايرة حيث هو الأصل ولكن احنا لما استثنينا هنا قبل قليل لما استثنيها استثنينا استثني لما استثنيها استثنيناها قبل قليل انما كان استثناء بسبب ها بسبب ماذا بسبب ماذا الهدى الهدى القراني هذا هو مقصود واضح بارك الله فيك طيب نكمل بهاياتهم مخلوقاته ما معنى اياته والحبه ما معنى الايات الايات هي العلامات هي العلامات واضح بارك, بارك الله فيكم الايات هي العلامات واضح الله فيكم جمعايه ممتاز هل صح طيب نسدر نوعا مساله بسيطه اي الحبه البعض يقول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها نظر هذه فيها نظر الله سبحانه وتعالى لما أرد أن يذكر المعجزات مجازا المعجزات المعجزات موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل على أنها آيات يقول الله سبحانه وتعالى وادخل, وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير السوء في تسع آيات ولم يقرأ عز وجل تذكر معجزات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين والایه علامه فلما الانسان يكون فلما الانسان يكون عندها علامة فلما يكون الانسان عنده ايه على الامر هو يريده هو هو, هو, هو أصبحت منها موجوده لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم معجزه طب من معجزه ليس لها ليس لها فائدة. لكن لما نقول ان النبي ان النبي له آآ آية أي على ماذا؟ على أنه نبي ونضح بارك الله فيكم وكذلك المؤلفنا لما جاء قال بآياته ومخلوقاته بآياته ومخلوقاته لما ذكر المؤلف الآيات ما الذي قال ها قال الآيات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هنا أيها الحبة لطيفتان بسيطتان جميلتان الأولى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاتين الآياتان ها هات... ها هذه الآيات وهي الليل والنهار والشمس والقمر ذكرها هكذا الأمرين الأمر الأول بما أنها آية فلابد أن نراها رؤي العين ولا لا يا حبه. ها ولا لا ولم يقع السماوات السبع احنا ما نرى للسماء الدنيا صحة الله يا حبة ما بالأكتباتكم قلت حركوا التكست بارك الله فيكم اكتبوا العلم مصيد ونكتبوا تقيده طيب ذكرنا بارك الله فيكم الآيات مآياتها ما هي ما معنى آيات أنها لابد تكون ظاهرة يراها الإنسان فلم يقع المولف رحمه الله تعالى السماوات السبع ولم يأتي أمور لا يراها الناس أو بعض الناس لا يراها بعض الناس احسنت يوم ما اشمع احسنت بارك الله فيك اختي امني وارح بارك الله فيكم واضح؟ إذا كنت أتى بلايات الظاهرة البينة هذه اللطيفة الثانية اللطيفة الثانية بهذه أن المؤلف وافق قوله القرآن أو تعمد أن يكون قوله موفق للقرآن لماذا؟ أيها الأخ الغالي واختي الغالية إذا كان انسان قد وقع في شبهة وإذا ردت أن تدله الحق فليكن قولك موافق لقول الله سبحانه وتعالى ولا تأتي واستعمل عقل وتجتهد باجتهداتهم عندك بأنظر المولوحة تعالى لما قال ومن آياته الليل والنهار وشمس وقمر ولما آتي الدليل قال ومن آياته الليل والنهار وشمس وقمر حتى, حتى ذكرها بالترتيب هي هي ومن آياته الليل والنهار وشمس قمر هو أكمل وذكر آية ما هي ومن آياته الليل والنهار والشمس وقمر لاحظتم بارك الله فيكم لاحظتم وهذه جدا جميلة من المؤلف مم. لا يهل الله واضح بارك الله فيكم طيب في ناسة ناسة يذكرها بارك الله فيكم لما قال المؤلف تعالى بآياته الآيات أيها الحبة على ثلاثة أضرب الايات فع ثلاثه اضرب او ثلاث بارك الله فيكم ما هي ايات فطريه او ادله فطريه ما بارك الله فيكم وايات عقليه وايات نقليه لا باقي واحدة ام ياسر فطرية وعقلية ونقلية الفطرية لم يتطرق عليها المؤلف رحمه الله تعالى بتاتا لماذا لان هذا اصلا مما تتفق عليه النفوس والدليل على ذلك الدليل على ذلك السلام عليكم الدين على ذلك ما هو ها حبتي الدين على ذلك ما هو على آية العقلية على آية فطرية قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه للمهوة الفطرة من كتاب الله طيب دل فترة من السنة قولنا سلم كل مولود يولد على الفترة فبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه ولا يقوم سلم يسلمانه في صوت بارك الله فيكم الحمد لله في صوت اللهم الحمد واضح بارك الله فيكم واضح هذا مسألة معيد وأتمنى تنتبه بارك الله فيكم أول حاجة الأدلة ثلاثة نقلية أفطرية ولم يتعرض لها المؤلف بتاتا أدلة عقلية وأدلة شرعية أما الأدلة عقلية أفطرية أعطيت بارك الله بدليلين ما هما مع عليكم السلام ما هما قوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها انعم فاقم ل... فاقم وجهك للديني حنيف فطره الله التي فطر الناس عليها لا لا من اولها بارك الله فيك فاقم وجهك للدين حنيف ليش احنا قبل كده نحبه قبل حل... قبل حل... ماذا كرت ما ذكرنا تعريف ال... الربوبيه او تعريف... لما هذا ان نقول من ربك فقلنا... فقلت آ... ربي الله الذي الله ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود يستني لي معبود سواه ذكرنا بارك الله فيكم هذا... من هذا الدليل تحل الربوبيه تحل الالهيه ليس كذلك الان ناتي للايات ذكرنا اول ايات ثلاثه فطريه ونقلية وشرعية أما فطرية فأقم وجهك للدين حنيف هذا دليل ما هو تحيد للهية طيب الربوبية مقر كل الناس قروا بها ولأن سألتم من خلق السماوات ليقول إن الله وارح بارك الله فيكم لكن نحن محتاجين دليل ما هو دليل ما هو ها حبتي دليل الفطرية دليل الفطري على توحد الربوبية على توحد اللهية فقال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس, الله التي فطر الناس عليها ورح بارك الله فيك مسألة انتبهها بس كم قول المسألة الطويلة ننتبه لها نعرف الغاية حتى يتبين لنا الوسيلة إن عرفنا غاية تبين لنا المسيح نحن الآن محتاجين ما هو أدلة دليل على الربوبيه ياتي استلزمات تحيد الوهيه في هذه الايه بين الله عز وجل توحيد الوهيه فقال فطره الله التي فطر الناس فاقم وجهك للدين حنيفة فطره الله التي فطر الناس عليها فطره الله فطر الناس عليها طيب توحيد الربوبيه هذا مقر وافي هالناس منتهين منها واضح بارك الله فيكم وأما في مساله واما في الحديث كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه وينصرانه هاي ما هو قالوا لأن هي لان اليهود وأن صار مقرون ان والمجوس أن الله هو الخالق وحتى الكفار أن الله هو الخالق المدبر الرازق المميت المحيي جل جلاله وعظيم واضح هذا دليل ما هو فطري طيب الدليل العقلي ذكره الإمام رحمة الله أي ذكره بقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر طيب كيف, كيف, نفهم, من العقل كيف نفهم من هذه الآيات العقلية أن الله هو, أن الله هو معبود لأننا نحبه الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر على عظمتها وعلى مكانتها هو النصحق للعبادة كيف الإنسان يخلق هذه الأمور العظيمة ونعبده نعبد غيره هل توحيد ما هو أي توحيد أولوهية انتبه بارك الله فيكم توحيد ما؟ هل دليل ما هو؟ دليل العقلي هل أنتم يحبه؟ معي ولا تشتت؟ هل, انت هل أنتم إلى أنا أي معي ولا في تشتت؟ انتبه بارك الله فيكم الحمد لله الله يريد أن ممتاز الحمد لله هذا التوحيد ما هو هذا الدليل فطري ثم ذكرنا الدليل عقلي طيب دليل الشرعي اسمع الجملة هذه وانتبع لها جيدا أهل العلم ترهم دقيقين أهل العلم ترهم دقيقين في ألفاظهم حلو يقول المؤلف رحمه وتعالى والمؤلف رحمه وتعالى عضاد الدليل الشرعي بالدليل العقلي الله كلام درر انتبه دليل الفطري لم يقله المؤلف او تجاهله المؤلف الدليل الثاني له دليل وشو عقلي وذكره المؤلف والدليل الشرعي عضده المؤلف بالدليل أو ذكره المؤلف تعديداً للدليل الشرعي للدليل العقلي محيد كلام يحبه والله درر والله تكتماء الذهب كلام جدا جميل دليل الفطري لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى دليل الفطري لم يذكره رحمه الله تعالى إنما ذكر لأن هذا واقعاً في النفوس ودليل ودليل عقلي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وين لما قاله من آياته الليل النهار والشمس وقمر ودليل الشرعي ذكره المؤلف تعديدا للدليل للدليل العقلي أي دليل الشرعي الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس وقمر ليست الشمس وقمر وست دليل الله الذي كنتم إيه تعبدون واضح بارك الله فيكم هذه واضح هذه المسألة لحظتم الدرر هذا يسمونه يلحبه منه فأسر علم واضح اللي الان عنده تشكاليه ينبهني بارك الله فيكم طيب ومس ما ما فهمت في حد اخر لم يفهم في حد اخر لم يفهم واحد كتبه انا طيب انا طيب نمر لما ذكر المؤلف فرحمه الله تعالى بقوله أو بآياته ومخلوقاته الآيات من الحبه على ثلاث أضرب حلو انا ادري لذا كان اختفجر انا اعيدها مهم هم جدا الآيات على ثلاث أضرب أو ثلاث, أنواع أو ثلاث أقسام تسمى ما تسمى هذا ليس ثلاثة ثلاث طرق ثلاث شوارع ثلاث أضرب ثلاث أبواق ممتاز. الطريق الاول او الضرب الاول او القسم الاول دليل فطري لم يذكوه المؤلف رحمه الله تعالى طيب مدام ان المؤلف ما اذكره يجب علي ان اذكره لكم ويجب علي ان اذكره ادله عليه ماضح؟ يجب علي ان اذكره ادله عليه طيب حنو مش نبغى يولي حبه نبغى توحيد او الدليل توحيد الالوهية توحيد الولهية واضح طيب شنال قبل توحيد الولهية نرجع للتعريف تعرفوش شو التعريف إذا قل لك امر ربك فاخر بي الله الذي خلقني فاخر بي الله الذي ربانه ورب العالمين فاخر بي الذي ربانه ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وليس لي معبود سوا فالساحة فارك الله فيكم وليس لي معبود سوا فلما قال وهو معبود ليس لي معبود سوا هذا ما هو توحيد ما هو الألوهية طيب قبله قبله لما قال المولف رحمه الله تعالى وهو لما قال المولف رحمه الله تعالى ربي الله الذي رباه رب جميع العالم بنعمه هذا توحيد الربوبية ممتاز طيب الآية نسألني قال أنا أبقى الآيات وأدلني عليها بلنا ثلاثة فطري وعقلي وشرعي أما الفطري الدليل عليه آية حديث الايه فاقم وجهك بارك الله فيك لا انا وجهك للدين حنيف هذا توحيد لهيه وتوحيد ربوبيه توحيد لهيه توحيد تحيد الله في بارك الله فيكم واضح توحيد الوهية. فاقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها واضح بارك الله فيكم واضح بارك الله فيكم الاسئله هذه ممتاز هذا دليل من القران الدليل من السنه الدليل من السنه قون صلى الله عليه وسلم كل مولود كل مولود يولد على فطره فباوه يهودانه او يمجسانه او ينصراه او يمجسانه أو يهود أنا طيب الآن نقف عند الدليل الأول اللي هو الدليل الفطري هل إلى أن أنتم معي واضح كلامي ولا باقي؟ هل أنتم إلى أن معي واضح كلامي ولا فيه تشتت؟ حتى الان حتى الان زحان ما شو ما ما فهمت هذه اكتب بارك الله فيك بالعربي مزيان حتى انا مزيان ما فهمت اختي ام خليل وش معنى مزيان ها الآن جيد <تصفيق> الظهر مزيان لغة فرنسية مهم منها طيب واضح بارك الله فيكم زين ما شاء الله ممتاز مغربي <تصفيق> حياك الله حياكم المغرب طيب والآن، الآن موضوع واضح هذا الدليل وما هو دليل فطري طيب الدليل العقلي ذكره المؤلف وين ذكره لما قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه الحبة كلام المؤلف اترك الآية الآية الجينها بعد شوي الآية الجينها بعد شوي هذا دليل عقلي كيف من هذا العقلي لما يوحب نرى الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأراضين وخلق الليل والنهار والشمس والقمر يدل على ماذا يوحبه اين الله عز خلقها هباء منثورا ام من الله عز الخلق لنعبده لنعبده ولا يراها يحبها ولا وقع ووقر في قلوب الناس هون بين قوسين وقر يا اخي في قلوب الناس ان الناس اذا عظمت انسان على قدر تعظيمه على قدر ذلتهم بين وقر في قلوب الناس على قدر تعظيمهم للشيء على قدر إذلالهم لاله إذ له فلو عظموا الله عز وجل حقة عظيمة لو وجدتهم ركعا سجد بين يدي الله عز وجل ولكن بعض الناس لما قلت عظيمه بين يدي الله عز وجل تجده يقع ويلبس من المعاصمة لبس طيب نكمل قال ومن آياته الليل والنهار والشمس وخمر هذا الدليل يحبه عقلي هذا الدليل عقلي واضح بارك الله فيكم لأن الإنسان لما يرى هذا يعظم من يعظم الله عز وجل فعلى قدر تعظيمه على قدر ذلة بين يديه واضح طيب هذا الدليل الثاني الآن شباب بارك الله فيكم خواتي خواتي كلامي واضح ولا باقي نقبل ندخل أصلا الدليل الثالث الان كلامي واضح ولا تشتت؟ الحمد لله. اللهم الحمد. طيب. النقطه هو الدليل الثالث. الدليل ما هو واضح في الدليل الفطري. لا خلصنا فتره ابو حفص، ابو حفصه. بدأنا في الدليل العقلي. ابو حفص واضح عقلي ولا باقي؟ سنبدأ الآن بالشرعي والنقلي الحمد لله الآن نبدأ يحبه بالشرعي أتمنى من أخونا وحبيبنا راد فضاء يضع لنا آية يضع لنا الآية يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذا آية على ما هي توحد الرببية أليس كذلك يا حبه؟ ها؟ توحد الرببية ثم قال الله عزيزي بعدها لا تسدوا للشمس وقمر واسدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أليس هذا توحد الالهية؟ أليس هذا توحد الالهية؟ الحمد لله الآن نتبه لكم يا حبة الأدلة الثلاثة وسدللاتنا بها سدللاتنا أنا وإياكم ورقص بها عن نفسي واضح لكم الدليل النقلي والفطري والعقلي أو الشرعي في أحد الآن, الآن في شيء ما هو له أحسنت خويصدق ومن ايات الليل والنهار الشمس والقمر لا تسبغ الشمس والقمر هنا اول ومن ايات الليل والنهار هذا ما هو دليل توحد الربوبيه قالوا لا تسبغ الشمس والقمر وسيد الله الذي خلقنا انكم تيعبدون جواهر اده بارك الله فيك لما نقول شرعي ولما نقول نقلي نقصد به مقصودنا بها ما واحد سواء كان نقلي او شرعي ماضح بارك الله فيك او دليل من الدين معناها من واحد ماضح وان حقيقة انتبه بارك الله فيكم الجملة هذي انا اريد ان تفهموا اكثر مما تحفظوا اريد منكم ان تفهموا اكثر مما تحفظوا ماضح بارك الله فيكم الا اللهم النقاط اللي في التعريفات اشياء مهمة اكررها مرتين وثلاث مرات اذا انتبه لها وارح بارك الله فيكم لكن فهمكم لها فهمكم لها مهم الغاية لأنك متى ما فهمت حينها عبر بأي سلوب أردت عبر بأي سلوب أردت الممتفهم نقلي يعني من وقرأون السنة دليل من وقرأون السنة دليل ديني دليل شرعي دليل من الله دليل من رسول الله هذا كله لا تهمنا عندي أنا التفهم الشو... وتعي مقصودي وعيته وفهمته ووعاه قلبك وسمع أذنك عبر به حينها بما تريد بلهجتك بلغتك بمدينتك بتعبيرك باختصارك بتفصيلك هذا لا يهمني يهمني ما هو تفهم مقصود دليل الفطري أو دليل خلقي <تصفيق> نوع ودليل عقلي أو دليل نظري نوعنا حتى تتوهق زيادة جواهر أدب <تصفيق> وديني شرعي أو ديني نقلي <تصفيق> نوع أعرضت من كل قسم اسمي فاختاري فيما أردتي <تصفيق> نقلي أو شرعي نظري أو عقلي وفطري أو خلقي <تصفيق> حتى ما تقول أبو أنس انتخذ بكلمة أنا أجزمكم بها لا لا يهمني اللهم أنت, أنت فهم مقصودي الحمد لله وهذا الكلام ليس اختنى الجوهر ادى فقط الكلام الجميع قد يجد اني اذكر الجملة واذكر بعدها اعيد تعليف من جديد او اعيد توضيح الجملة من جديد بلهجة اخرى وبكنوات اخرى لا يهمنا هم شيء نكلفها مقصود واضح بارك الله فيكم ثم في قال نولف رحمه وتعالى بآياته ومخلوقاته طبعا ايها حبة انا المؤلف رحمة الله تعالى قال بآياته ومخلوقاته وم... وقوله تعالى ومن آيات الليلة ونهار شمس وقمر وقوله تعالى إن, إن الله ربكم ذكر التقسيم أول اللي هو المجمل ثم فصل بعدها وقال ذكر أدلة أنا يوم الحبة أثناء قدمت الآية على ما هي الآية الآية التي تدل على على علامات الله سبحانه وتعالى علامات ما هو عبوديته لله سبحانه وتعالى عبودية ما هي القهلية والاختيارية كلاهما قدمت على ما هي على مخلوقاته لما نرجع أيها أحبة لكتاب نجد الملف قال بآياته ومخلوقاته ثم ذكرنا الدليل على الآيات ثم ذكرنا الدليل على المخلوقات صحباً لا أنا قدمت الدليل عمداً لماذا؟ لماذا أحبه؟ حتى تنتبه وتعي ويكون, الد... ويكون الدليل قريبا من المدلول عليه واضح بارك الله فيكم يا محبة واضح الآن نأتي بارك الله فيكم إلى مخلوقاته المخلوقات بارك الله فيكم يقول للمؤلف رحمه و تعالى ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن في... السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما ما الفرق بين من وما في اللغة أيها الحبة ملكم السلام ما الفرق بين من وما من أيها الحبة استخدم العاقل وما لغير العاقل ومع بارك الله فيك بينهن وفيهن أحسن تبارك الله بك يقول المؤلف السماوات سبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما واضح بارك الله فيكم أحسن تبو حفصة واضح طيب الآن المؤلف تعالى يريد ماذا مخلوقات الله عز وجل فالعقل يستوجب علينا أن نذكر من أعظم الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكلمة من البعضية وليس أقصد من البيانية إنما أقصد من البعضية يعني من أعظم مما من بعض من, أعظم من بعض ما خلقهم الله عز وجل حلو؟ فذكر السماوات السبع السماوات السبع كيف, كيف هي أحبه؟ حذر السلم أطوائ They go slide theirㅋㅋㅋ إنسان ما بين السماء الدنيا والثانية 500 عام وسمك السماء الأولى 500 عام وما بين السماء الثانية الثالثة 500 عام وسمك السماء الثانية beşمائة عام والحديث طوائل قال لنا هذا الحديث وإذا رد أي نحبة دوءا وإذا اردنا أي نحبة أريد أن تخيل هذا ونقرب في أذهاننا نتخيل ذلك ونقرب في أذهاننا الآن الذين ركبوا الطائرات أو الصريخ وقطعوا المجرات وقالوا أنهم وجدوا مئة ألف مجرة ومئة ألف مجرات كم فيها كوكب؟ المجرة وحدة كم فيها كوكب؟ ملين الكواكب يقولون هكذا يقولون هكذا ولا أعلم عن صدقهم عن كذبهم لكن أقول كل هذا الله سبحانه وتعالى يقوله في كتابه ولقد, ولقد زيننا السماء الدنيا قلوا علماء أي السماء لولبس ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح يعني إلى الآن كل طيرات وصلوا إلى ما وصلوا وقالوا هنا مئة ألف مجرة ونرى مجرات بعيدة لم نصلها إلى الآن هذا كل ما يحبه في السماء الدنيا ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوع من ما عرفتم من الحبه ما هذه حدث كل اسم الدنيا في السماء, في السماء هو اعظم من السماء الاولى قبل ان هي من السماء الاولى وعن العرب كما قال اهل العلم رحم الله, الله تعالى رحمه واسعه طيب السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما نسيت لما ينحبه قبل قليل لما ذكر مؤلف رحمه تعالى قبل قليل قال ومن آياته, ومن آياته هنا من البعضية ونالي لما قال مؤلف ومن مخلوقاته هذه من البعضية هذه من البعضية ومن البعضية واضح بارك الله فيكم لعل خير اختي يوم ياسر وعليكم السلام ومعرفة الله بركاته واضح بارك الله فيكم قال مؤلف رحمه الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات أو في ستة أيام ثم استوى عن عرش يغشي الليلة النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات مسخرات بأمره إقلاق. مسخرات بأمره هذا كله يحب دين على ماذا على عظمة الله سبحانه وتعالى والمؤمن الذي ربى نفسه ونحيى قلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى يقع في قلبه ما يقع إن ربكم والله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما أعظمك يا رب خلقت فأبدعت ما خلقت وأهديت ما خلقت ثم استوى عن عرش استوى أن بجلاله وعظيم سلطانه يغشي الليل النهار أي أن الليل يتبع النهار يطلبهم حذيثا أي أنه ليس بالليل سابق النهار والنهار سابق بالليل ولا يسبق ولا يمكن آخر والشمس والقمر الذي نراه نرى الشمس فتعجب قوة حربتها وكبرها عن البعد مساحتها ونرى القمر وجماله وهدوءه وسكونه يقول الله هاتين مخلوقتين مسخراته بأمره إذن من هو الله سبحانه وتعالى إذا كانت الشمس بلهيبها وحرارتها والنهاء والقمر بجماله وسكونه كلاهما مسخرات عند الله حين تعرف ويقع في قلبك أن الله هو أعظم من عظم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بمعرفته وبطاعته والله المسكين والمحروم الذي لم يعرف الله سبحانه وتعالى ثم قال المؤلف رحمه وتعالى ثم قال الله عز وجل ألا وألا هذه بالتنبيه ألا له الخلق الخلق ما هو توحيد الربوبية تحيد تحيد الربوبية والأمر والأوامر يحبه تحيد تحيد الالهية ولكن في الأمر وقفة بسيطة الأمر يحبه أمران أمر كوني بأن يأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الله عز وجل الأرض القاحلة لا يسكن بها أحد أن تنبت فيجتمعون الناس إليها جماعة وأن يأمر الله عز وجل ما يريد وهذا أمر كوني وهذا أمر كوني والدليل على ذلك في هذه الآية مسخرات بامره اين الله لو امر الشمس او القمر استجابت امره كانت رتقا فتقناهما وفي آخر, وفي اخر الزمان تسجد الشمس كل يوم وفي اخر الزمان تسجد عند الله عز فيرد الله عز وجل ترجع من الطريقه التي اتت بها فترجع لماذا؟ لأن هذا أمر كوني أراده الله سبحانه وتعالى ولوامر الكونية يا أخي الغالي واخت الغالية لا أحد يستطيع أن يخالفها وقد قلت سابقا ولازلت أقول لو أن العالم كله إنسه وجنه كلهم أرادوا أن يحركوا رمش عينيك رمش عينيك والله عز وجل لا يريد فوالله الذي لا إله إله أن هذا لا يقع ولن يقع وأما الوامر الشرعية فمن عباد الله المؤمنين ولكن هناك قليل منهم صالحين لما أكد المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة أن توحيد الربوبية يستلزم منها توحيد الأوليهية قال بعد ذلك والرب هو المعبود هو المعبود فأراد أن يسدل على قوله فقال رحمه الله تعالى يا أيها الناس أعبد ربكم اعبود ربكم هذا ايوه حبه امر شرعي ولا امر كوني ها شرعي عليكم السلام هل هناك من خالف شرعي لا مو كوني شرعي اعبود ربكم هذا اراد الله عز وجل حلو لو انه كوني لما خلفه احد انما هو وجود من هناك من يخالف طيب العبوديه هنا عبوديه المقصود هنا بالعباده عبوديه توحد الربوبيه ولا توحد الالهيه لما قال اعبد ربكم وعليكم السلام الهيه لان الربوبيه, لا. الربوبية قد وقرت في القلوب الربوبيه ادامنا في الناس كلهم ام خليل سلامات بارك الله فيكي انتبهي بارك الله فيكي هنا توحيد الالوهيه جوهر ادب الالوهيه واضح بارك الله فيكي نعاس انتم في المغرب تقريب عندكم كم ساعه أنا. أنا ما, ما شاء الله الدرس اليوم طول لا اله الا الله لا لا يا حبه الله صحه الدرس يحبه نصف ساعة أو 40 دقيقة الآن خدنا ساعة و 40 دقيقة <تصفيق> ما نبهتني أحبه بارك الله فيكم الحمد لله بالله غلا حقيقة ما انتبهت طيب نكمل هذه بارك الله فيكم نكمل هذه هو الأصلا الدرس 40 دقيقة كما يقولون انطالبه الأمد لكن سبحان الله أحسنناها نكمل من هذه نكمل من هذه بارك الله فيكم يقول المؤلف اعبد ربك توحيد ما هو توحيد ما هو توحيد الربوبيه الالهية. توحيد الالهية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الله عز وجل توحيد الربوبيه الذي يستلزم منه توحيد الا فقال الذي خلقكم اي تعيد ما هو ها, ما هو ها هو ثم قال الى قوله تعالى طبعا نكمل ايه حتى تكون ايه واضحه أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وعلكم تتسقون الذي جاء لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لما قالوا عبود ربكم أن توحيد ما هو الأمر بتوحيد الألهية الذي هذه وصل يوصل يوصلها الله عز وجل فيقول الذي خلاقكم المخصود في خلاقكم هنا في صوت بارك الله فيكم الحمد لله الذي خلاقكم ام ياسر أخذ صدق بارك الله فيكم في صوت الله اخواني حبي في صوت الله الحمد لله أه. الذي خلاقكم هذا توحد ما هو توحدنا هو الربوية الان المؤلع اللہ عزل يרא For theologian يبين ما هو يبين ما هو توحيد الربوبية الذي بالإيمان به أن يستلزم الإيمان الذي يستلزم بالإيمان توحيد الولهية لخلاقكم وَلَذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَعْلِكُمْ تَتَّقُونَ الذي جاء لكم أرضى فراشة والسماء ماء. والذي جاء لكم أرضى فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ما فأخرج بهم من الثمرات الرزق لكم فهذا جعل الله يعداد تعلمون بارك الله فيك يا إختي الجواهر عدب بارك الله فيك يا حلو فأخرج بهم من الث فلا تجعلوا لإله ندادا INحدث عن الشرك في توحيد تأله اللهية وقد ذكرت لكم بالك الله فيكم في، الدرس الأول أن الشرك يقع في ثلاث الشرك في أسماء والحصفات وشرك في الألوهية وشرك في الربوبية وقلنا شرك في الربوبية فإنا نعتقد أن غير الله هو الذي يرزق وهو الcell Chriej والألهية أن نعبد غير الله وفي الأسماء والحصفاته نعتقد أن, أن من أسماء الله سبحان وتعالى اسماء غيره كالشيعة يعتقدون ان كالشيعة يعتقدون أن... آه... أن أسماء الله عز وجل هي أسماء الامه هي أسماء الأمة. موالح بارك الله فيكم فكفروا بتوحيد الاسماء والصفات طيب ثم نختم بارك الله فيكم بقول المؤلف قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو المستحق العبادة سؤال بارك الله فيكم لمن حاضر معي الدرس الأول لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول رجل من السلف هل التوضيح سبحان الله يعني السنة ما بينت لا هناك مقصود قد بينت لكم بارك الله فيكم من قبل ما هو هذا المقصود بارك الله فيكم ما هو هذا المقصود ها يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه عقيدة السلف الصالح يقول المؤلف الخالق لهذه الأشياء لماذا ما هي أحسنتم ياسر الخلق ما هي الأرض والسماء وأنزم السماء ماء فخرج به مثال وترسق لكم هذا كلها هو المستحق العبادة طيب من هو ابن كثير من هو ابن كثير هو إسماعيل ابن عمر ابن كثير ولد في سوريا عام سبعمائة هجرية عام سبعمائة هجرية في قرن الثامن والسلمد على يد شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهم مؤلفات الكثير من بينها تفسير القرآن الكريم والبداية والنهاية والسيرة النبوية وجامع السنن والمسانيد ونبه بارك الله فيكم إلى تفسيره وإلى الكتاب البداية والسيرة النبوية ان النبي كثير رحمة الله يذكر الإسرائيليات على وجهها سواء كانت الإسرائيليات صحيحة أو خاطئة ونبه بارك الله فيكم ان هذه انها طالب علم عدن يقرأ ان ينتبه ان هذه اسراليات بعض منها صحيح وبعضها خاطئ كان يتيمن حسنت بارك الله فيك اختي ام خليل وتوفي رحمه الله تعالى يوم 26 شعبان سنه 774 هجريه في دمشق وعليكم السلام وبركاته حياك الله وبيك فجر مكة بوفاة ذلك الامام العلامة بن كثير رحمه الله تعالى إسماعيل بن عمر بن كثير ننتهي الحبة درسنا هذا اليوم أعذنا يا حبة يعلم الله سبحانه وتعالى لو علمت أن الوقت قد مر سريعا توقفت لكن لم ينبهني أحد منكم هداني الله وإياكم أن الوقت عدى أربعين دقيقة هناك من سؤال باركة